الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه لا يمني الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى قطوم وعجب العمل بسرط الواقف في جمع وفكليم وغذ ذلك واعتبار وصف وعدمه وترسيب ونظر وغير ذلك قال رحمه الله ويجب العمل بشرط واقف تقول المصنف رحمه الله ويجب العمل بشرط واقف أن يجب على من تولى نظارة الوقف أن يعمل بالشرط الذي اشترطه الممكن الشخص الذي أوقف إذا, إذا اشترط شروطا الوضع وضع أمارات وعلامات معينة للاستحقات ووقفية فلواجب العمل بذلك ولا, ولا يجوز إخراج هذه الشروط ولا العبث بها وذلك بإجمال العلماء رحمه الله فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإرضاه لما كتب وقفيته فيها وقفيته لارضه التي بخيضة جعل النظارة لأم المؤمنين حصا وضي الله عنها وأرضاها ثم من بعدها للأرشد والعزل المذرية وجعل شروطا في صرف الوقف وعمل بها وجرى العمل عند إمة الإسلام والقضاء والقضاء في المسلمين على أن شروط الواقف ينضع العمل بها ولا يجد تعقيلها ولا تجديلها ولا تغييرها ولا, ولا تحريفها ولذلك قال مصنف يجد فعبر بالوجود الذي يدل على إثم من خالقه فلا يجد أن يتصرف في هذه الشروط إلا إذا قضى القاضي في أسوال مستثناء سيأتي شاء الله بيانها أما من حيث الأصل تلواجد العمل بهذه الشروط وتنفيذها والشروط تختلف من حيث الأصل الذي يوقف الأرض أو غيرها قد يسترد النظارة بشخص معين وقد يسترد جهة معينة يصف إليها وقد يسترد في هذا الصرف صفات معينة ثم إذا جعل الوقت لطائفه أو لجماعه إما أني أمن إما وإما أن يطلق وإما أن يطيّد إما التخيّد سارة أن يكون بالترتيج فيكون لنا على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولادي, أولادي, أولادي إلى أن ينقطع نسلي أو إلى أن يبقى أحد من ذريتي فهذا الصغر بالذريتي وربما يخرج هذا الوقت للشرص عن ذريتي إلى جهة أخرى فيصل هذا الوقت لأولادي ثم أولاد أولادي فإذا ماتوا فإلى الفقراء والمساكين من بعده فيجعل الوقت للبطن حول والثاني ولا يجعل للثالث استحقاقه وقد يجعل شرطا من جهة الصرف فيخصه لبعض في الذرية دون دعف يخصه للذكور دون الإناف أو العكس إذ عدد دون الذكور يقول داري هذه وقفه على ذكيتي على أولادي على ذنافي للمطلقة منهم وهذا قثر عن الزبيت وإفكار عبد الله من الزبيت رضي الله عنه عندما أنه أوقف داره على المطلقات من كانت أرملة من بردية فشاهد من هذا أن نحصل اللقف معمولا به والإجماع من العقد على أنه يجب على الناظر أن ينكتب هذه الشروط ويجب على القاضي أن يلزم بها وإذا أصل من الناظر إخلام بهذه الشروط أو تغيير لها فإن القاضي يلزمه شرعا للعمل بهذه الشروط إلا في الأحوال المستثناء ويجب العمل بشرص رائع يجب على من ولي الوقفة أن يعمل بشرص صاحبه تعميناً وتخصيصاً تقييباً وإخلاقاً ترتيباً على الصفاة والأحوال كل ذلك يجب أن يتقيب به وأن لا يغير ولا يبدل في جمع المتقدين في جمع هو يقول اولاد واولاد اولاد في هذه الحاله الى اولادي واولاد اولادي بما بقاءهم هنا ما ان البطن الاول والثاني يستوون مثلا كان له ولدان أه ابنان أه زيد ومحمد توفي هند بقلا عنه فجنيه زيد ستستحق مع موجود عمي لأن الوقتية مشرفة وجمع بين البطنين بطن أول والثاني فكذا قال على أولادي ثم أولادي, أولادي. فثم هنا فرق بها بين البطن الأول والبطن الثاني وحين ينبغي أن يردد على الشطر الذي اشترطه ولا يدود أن يقبل أحد من الدرجة الثانية مع وجود أحد طبق أو الذي التي قبلها وهكذا لو قال على أولادي هذا جلب يشمر الذكور والإناث والقنافة حتى ولو كانوا فيهم قنافة فإنهم يستحقون من الوقف لأنهم أولاد الله والله ثم الولد الذكر والأنفة يأتيكم الله في أولادكم للذكر مثل حول أنفهين فالولد في بغضة العرب يشمر الذكر والأنفة فجمع بينه الذكر والأنفة قال على أولادي لكن ممكن أن يقول هذا الجدار وطف على ذناته في حينئذ صرق بين الذكر والأنشى وجعل إفقاط الأنشى دون الذكر ولهو من يجنع ولهو من يفرق وتقديم. وتقديم كما ذكرنا يقول مثلا على أولادي ثم أولاد أولادي هذا التفكير وإذا جعل الوقت على الترتيب وجد تقيد بهذا الترتيب فراء يقال انه اخر من ازيد المقدم او من هو اعلى من مرحله الماضي ذلك ضد الجمع وضد الهم التبريد نعم اعتبار مختلف واعتبار الوقت تو مثلا المريض من أولادي أو الفقير المطلقة من فهذه كلها أوصاف ينبغي أن يتقيد بها على الفقراء على المنفافين على طلبة العلم على الغراباء فكلها أوصاف ينبغي أن يتقيد بها ولا يجوز أن يغيرها الناضر وليثلث على هذا القيد الذي ذكره الواقع من؟ وعدمي وعدمي عدم الفقير قال انا على اولادي ولمن قيد لا بذكرها ولا بذكرها وترقيبا كذاك ادار المرتب فانه في هذه الحاله يبقى الجميع على حد سواء قال او قضى هذه المضره الا أن تكون غلتها لاولادي والنسابين فحينئذ جنى بين أولاده والمساكين ولو قال على أولاده ثم المساكين من بسه فحينئذ لا نعطي الترتيب هذا المساكين إلا إذا عدنا أولاده فإذا نعمل بالجنع والتفريق ونعمل أيضا بالأوصاف وعدمها جاءت خالوا من الأوصاف فإننا نضطي الوقف على عمومه والشمومه فالمقصود من هذا أنه يرزم الناظر يرزم الناظر من الفقير بشرط الواقع الأخطفة التي ذكرها في وقفيته ونظري ونظري هكذا النظارة لو قال نظارة هذا الوقت لي فهذا يسرط أن يستحقه فتكون له النظارة ثم قال للأرشد فالأرشد من أولاده فالحين عيد أن تكون للأرشد أو قام لن أعلم من دغير فالحين من تكون لن ودليل على ذلك أن عمر بن خطاب رضي الله عنه لما كتب ختابه في الوقف ودعن النظارة لإبنته حفرة رضي الله عنها وقضاها ثم للأرشد من دغير فهذا يدل على أنه من حق الواقف أن يخص النظارة وأن يدعنها لأرشد في دعوى الموقوف عليه فالصره كان الموقوف عليه ما كان مروي قد يقول هذا البيت وقف انا اولاد والناظر عنه يعني ناظر عنه فلان هو اخو فلان جعلت فلان ناظرا على الوقف قضيه اغتر من اهل الدنيا تقول لفلان وهو غريب وليس بقريب وربضيته من بعده حينئذ تكون النظارة على الشرط الذي ذكره أن الواقف نام. وغير ذلك وغير ذلك من الأمور التي يذكرها الواقف لأنه إذا اشترف فله على ربه ما اشترف ولذلك قال صلى الله عليه وسلم منذ باعت رضي الله عنها أهلي والشرقي فإن حدثني حاجث فمحل لي حيث حدثني فإن لك على رأبك ما الشرطي بل لعلى أنه بشترط العج على ربه كان الشرط شرعيا شرطا شرعيا فإن له ذلك الشرط فإذا جعل الناظر شروطا في الوقف فإنه ينبغي التقييد بها مثل أن يقسم الوقف أثلافا ويقول هذا ثلث الشرط أن يقوم مثلا للقراضة بشرط أن يكونوا إشهادة أو يكونوا أيتاما اختص في الأيتام من قرابة أو تكون أرملة من النساء ونحن ذلك الأمر التي يضيفها الواقف نعم من أوقف لا يخلو إما أن يشترق وإما أن يدرك الشرط فإذا اشترط في وقفه شروطا وكانت هذه الشروط شرعية وجد العمل بها والتقيد بما فيها وقد بينا وجه ذلك وأنه يلزم ناظر الوقف في هذه الشروط وفرف مستحقات الوقف على ضوء مشترته الواقع وإذا حصل الإخلال بما تقدم من التقييد فإن الناظر يتحمل المسؤولية ويكون حينئذ ضامنا لكل ما يترتب على هذا الإخلال والصرف الذي لم يقع على الوجه المعتبر بقي السؤال أن الحالة الثانية وهي أن يفضل خاليا من الشروط وهذه الحالة تعتبر حالة إطلاق بمعنى أن يوقف أن يوص على الوقف دون أن يقيد ودون أن يشترق فالحكم حينئذ أنه يبقى المطلق على إطلاقه ولا يمكننا أن نضيف قيودا ولا أن نضيق واسعا فإذا أطلق صاحب الوقف عملنا بإطلاقه لكن هذا الإطلاق في بعض الأحيان تترتب عليه بعض المسائد ومن هنا بيّن المصنف رحمه الله أنه إذا حصل الإطلاق يعمل به فلو قال أوقفت أو وقفت هذه المزرعة على أولادي استوى في أولاده الغني والشقير فنعطي أولاده سواء من كانوا من الأغنياء أو كانوا من الفقراء كذلك يستوي ذكرهم وأنثاهم فنعطي الذكر ونعطي الأنته لأنه سوى بينهم وشرك فقال أولادي فيستوي الذكور والإناث والخنافة كلهم يدخلون في هذا ويصرف لهم من مستحق الوقف وهكذا إذا قال وقفت هذه النزرعة ومرتها تصرف على المساكين فإننا نصرفها على كل من يصدق عليه أنه مسئل سواء كان في غاية الصلاح كالصالحين أو كان في المستوى العام لعموم المسلمين بخلاف الحالات الأول فإنه إذا قال وقفت داري على أولاد الذكور تقيد الوقف بهم ولو قال وقفت داري على المطلقات من البناتي فحينئذ يختص بالمطلقات وقفت داري على, على أولادي الأسقه منهم يقدم الأسقه يقدم الأصلح يقدم الأرشد وهكذا فلما أطلق وقال داري وقف على أولادي سوي بين الأولاد جميعا حتى الولد الذي يكون من الصغار ولم يبلغ يدخل في هذا وله استحقاق إن جرد أن يولد تثبت يثبت استحقاقه في الوقف ويكون له مصيبه ويقسم الوقف بينهم بالثوية فمثلا لو أن مزرعة أوقفها على أولاده وفيها مثلا نعطفا وله من الولد خمسة فإننا أقسم المئة الصاع بين الخمسة السوية لا نفضل الذكر على الأنثى ولا نعطي الكبيرة دون الصغير ولا نخص الصالح دون غيره بل يتسوي الجميع في هذا الإشقاء لأنه أطلق وقال على أولادي ومن هنا قال بعض العلماء إنه لو قال وقفت داري على أولادي وأولادي أولادي منسلي إلى أن ينقطع إلى عقبي حتى ينقطع سوى بين الطبقات فالبطل الثاني يدخل مع البطل الأول لأنه لم يرد فلو قال أو قصد داري هذه على أولادي فإنه لو كان له ولدان محمد وعلي وخلف محمد ثلاثة فإن الثلاثة يقاسمون أباهم وعنهم لأنه قال أوقفت على أولادي لكن في الحالات الأول التي سبقت الإشارة إليها يقول على أولادي ثم أولادي أولادي فحينئذ لا يشارك البطن الثاني البطن الأول وتخطف القسمة للبطن الأول دون الثاني لأنه إذا قال أوقفت على أولادي وسكت أوقفت داري أوقفت مزرعتي على أولادي فإن قطع نسبي أو انتهى عقبي فللمساكين وحينئذ جميع أولادي يستهون كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الولد وشموله للبطول وسيذكر المصنف رحمه الله إينا المصنف من هذه العبارة ان الإطلاق يخالف التقييد وهذا كله عمل بما كان من الواقف ويؤكد ما تقدم اننا مزلمون بما فعله الواقف إن قيد أو اشترض وجب علينا الوقوف عند قيده وشرطه وإن أطلق ولم يقيد فإننا نبقى على هذا الإطلاق ويرد السؤال في مسألة من هذه المسائل وهي إذا أطلق وصعب أننا نشمل الجميع فهل نخص البعض دون البعض هذا سيأتي الكلام عليه لكن القائد الآن أننا في التقييد نتقيد بما قيد وفي الاطلاق نعمل بالمطلق على إطلاق وضدهم استوى الغني والذكر مع ضدهما يعني ضد الغني وهو شقير وضد الذكر وهو وهي وهو الأنثى الإناث من الولد إنه ضد الذكور نسوي بينهم ولا نفضل الذكور على الإناث وهذا القول قول عامة أهل العلم رحمه الله أن من قال أو وقفت مزرعة هذه على أولادي فإننا نقص مغلة المزرعة بين أولاده بالسوية ولا نصدق الذكر على الأنسى لكن استحدى طائفة من السلف رحمهم الله ونص عليه غير واحد من الأئمة وهو الحق إن شاء الله أن المنبغي أن يقصم بين أولاده بقصلة الله سبارة وتعالى فيجعل حظ ذكر ضعف حظ الأمثال لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القسمة من فوق سبع السماوات وهي قسمة العدل الحكيم الخبيب الذي هو أعلم بعباده سبحانه وتعالى ولا أعدل من الله وهذا لحكمة بالغة فإن الله حمل الرجال المسؤولية عن النساء فالأصل في المرأة أن ترعى بيتها ان تقوم على ولدها وان تقر في قرارها والعمل مخالف للافرض لأن الله نفى في كتابه فقال وخنق منها زوجها ليفكن إليها فالافضل في الخلقه والشرعه الشقي والتعد الذي قال ولذلك قال لا يخرجنكما من الجنه فتشقا ولم يقل فتشقيا لان الرجل هو المسؤول وهو المتحمل لتبعه النفقه والقيام على على المرأة. فإذا كان هذا هو الأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الحق للنفق على الرجال ومن يجعله للنساء فإذا التبعات والأمور التي يتحملها الرجال أكثر من الأمور التي يتحملها النساء وإذا كان الأمر كذلك الله عز وجل جعل نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى فإذا أراد أن نعطي ولده فإنه يجعل للذكر مثل حظ المنفين ويقول أو وقفت مزرعتي مثلا هذه على أولادي وللذكر مثل حظ المنفين فيفضل بينهم بتقضيل الله عز وجل الله سبحانه فضل جنس الرجال على جنس الإناث ولذلك خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه ثم بعد ذلك خلق منه الحوام لجعل الرجل هو الأصد وكل من يعلم أنه مؤمن ومطالب بالتسليم ينبغي أن يرضى بهذا الحكم أن يدعي له وأن يسلم بهذه القضية التي ليست مثار جدل أو نقاش لأن هذا التفضيل شكم من الله ولا يستطيع أحد أن يقول لماذا خلق من الله قصيرا وخلق غيري طويلا لماذا خلق منه فقيرا وخلق غيري غنيا فالله يفضل وله الشكمة التامة البالغة والله يحكم ولا معقبني حكمه ففضل هذا الجنس على هذا الجنس فنحن نفضل لتفضيل الله عز وجل ولا يضب هذا ولا ينقف مكانة المؤمنة أبدا فالعليه أن تسلم فإذا أراد أن يوقف على هذا الوجه فإنه يعدل بين أولاده ويدعي نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادهم ومن هنا قال العلماء في العطية نذهب طائفة من العلماء أن عطية الولد ضعف عطية الأنثى وهذا لا شك أنه معتبر من حيث الأصول الشرعية يقول رحمه الله أنه يستوي الذكر والغني وضدهم يعني ضد الذكر وضد الغنيه ويستوي غنيهم فقير فلو أنه قال مزرعة هذه وقف على ولدي وكان له ولدان أحدهما غني والثاني فقير فإنه نعطي الغنية مثل ما نعطي الفقير ونعطي الفقير مثل ما نعطي الغني لا نفضل أحدهما على الآخر نادي. قال رحمه الله والنظر للموقوف عليهم والنظر طبعا التقييد من أوقف شيئا إما أن يجعل نظارته لها شروط ويحددها ويبينها فيقول والنظارة لهذا الوقف لولدي للأرشد فالأرشد من أولادي في هذه الحالة يستحق طبعا من توفر فيه من توفر فيه شرط الرشد ليقدم الأرشد لكن إذا أطلق وقال هذه المزرعة وقف على أولاده وسكت ولم يذكر لمن تكون النظارة ولم يحدد من هو الناظر ولم يضع شروطا ولا صفات ولا ثمارات معينة لمن نجعله ناظرا على وقفه فإنه في هذه الحالة تكون النظارة للموقوف عليه بمعنى أن الأشخاص الذين أوقف عليهم هذه المزرعة هم الذين لهم حق النظر لأنهم هم القائمون على الوقف وهم المالكون لثمرته وهم الذين سينحضون هذا الوقف المصيحة ويسرون فهم أولى وحق بالنظر في مصالحه وليس هناك أطلح من النظر الإنساني بنفسه لأنه لا يغش نفسه غالبا ولأنه سيحرص على ما فيه مصلحة نفسه ومصلحة من معه تكون النظار لهم فلو أوقف على والدي فالنظر له ما. لا يستجد أحدهم دون الآخر ولا يتصرف أحدهم في الوقف دون إذن الآخر فهم شركاء هذا الاستحقاب لكن لو أنهم اتفقوا على أن يفوضوا شخصا عنهم منهم فقالوا نحن خمسة وأمورنا تحتاج إلى شخص واحد متفرر أو هذا الوقف يحتاج إلى شخص واحد متفرر نحن وقلنا فلان فوضنا فلان يكون من فوضوه متفرسا أصالة عن نفسه ووكالة عن غيره فهو في هذه الحالة الذي له الحق النظار برضى الجميع واختياره قال رحمه الله النظر للموقوف عليه في هذه الحالة لو كان سنين ممكن أربعة خمسة عشرة لكن المشكلة إذا كان الموقوف عليه جهة من الجهات إذا كانوا معينين تقولي مثلا وقفت داري هذه على أولادي وأولاده عشرة تفاهموا فيما بينهم وجعلوا ناظرا أو كان العشرة كلهم يديرون هذا الوقف ومصالح الوقف لا إشكال لكن حينما يقول وقفت داري هذ... مزرعة هذه على المساكين ما يمكن أن كل المساكين يكونون ناظرين على هذا الوقف من الصعوبة منك وقد يتعذر هذا في هذه الحالة اللقاب ينظر ويجعل بعضهم ويختار بعضهم للقيام على مصرحة الوقف على تشجيل ذي لكرمان نعم قال رحمه الله وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإنات بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما قال على ولد ولده وذريته لحبه قال رحمه الله وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المتافي فهو لولده الذكور والإناد بالسوية إذا أوقف على ولده ولد ولده ثم للمشاكين نريد أن نبحث لنشرف على ولده أو ولدي من الحالة الثانية ثم نبحث في الترتيب في قولي ثم على المساكين إذا قال وقفت داري هذه على ولدي فالولد من الشيط الأصل العلماء كلهم متفقون على أن من قال على ولدي أنه يشمل الذكور والإناث لأن العرب تطلق هذا اللفظ تريد به الإناث مع الذكور وفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين ففرق سبحانه وتعالى بين الذكر والأنت تحت مسمى الولد فدل على أن الولد يجمل الذكور والإناث معا وهكذا الخناء إن الخنة المشكل يدخل في هذا الخنة يدخل في الولد فإذن المسألة أولى أنه إذا قال على ولدي فجميع أولاده وجميع نفسه من الذكور والإناث داخلوا في هذا هذا كله في البطن الأول الولد من قسم الأقسمين إما يكون من البطن الأول وإما يكون من غيره البطن الأول هو الولد المباشر الذي هو ولدك مباشرة ذكرا كان أو أنت هذا يسمي العلماء البطن الأول فهو أول ما أنجب الإنسان ويليء بعد ذلك البطن الثاني البطن الثاني الذي هو ابن الابن وبنت البنت وبنت الابن وابن البنت هذا البطن الثاني الذي بينك وبينه واصطة وهذه الواسطة هي فرع من البطن الاول انا ذكب وان ما امثى يتمحظ لكوره ويتمحظ اناثا او يجمع بينهما يتمحظ ذكورا كابن ابنك يتمحظ اناثا مثل بنت بنتك يجمع بينهما ابن البنت وبنت الابن البطن الثاني فيه تفريق البطن الأول لا إشكال فيه أنه إذا قال وقفت داري هذا على ولدي أن الدكور والإناث لا إشكال أنهم داخلون وأنهم مستوون في الاستخفاض كما قدمنا لكن البطن الثاني هذا فيه تصيص في مسائل المسألة الأولى هل إذا قال وقفت على ولدي يدخل البطن الثاني ومن بعده أو يختص بالبطن الأول رجل يقول وقفت مزرعة هذه على ولدي ثم على المساكين وقفت مزرعة هذه على أولادي ثم على المساكين فنحيث أولاده مباشر الذين هم من صد مباشرة لا إشكال أنهم مستحقون إنما الاشكال متى ننتقل للمساكين هل أولاده قوله أولادي يخلص جميع نفسه حتى ينقطع أو يختص بالبطن الأول ثم نحكم بانتقال الوقت وصيروا رفيه إلى المساكين وجهان العلماء والمنصوص عن علماني بن رحمه الله نسئل عن هذه المسألة فنص على أن ولد الولد يدخل في شفن الولد وأن من قال على أولادي فإننا نلشق أولاد البطن الثاني لأولاد البطن الأول ولا ينتقل للمساكين إلا إلى انقطع نفسه أو انتهى عقده هناك وجه ثاني وطول ثاني يقول إذا قال وقفته على أولادي أو على ولدي ثم على المساكين فإنه في حينئذ فينتقل الوقف إلى المساكين بعد موت البطن الأول وعلى هذا القول يكون قول أولادي خاصا بالبطن الأول فقط ما يمكن أن نلحق أولاد الأولاد مكان الأولاد ولا من المنزل والصحيح الأول أنه لا وقفت على ولدي أنه يلتحق ولد ولد حتى ينقطع نفسه وعطبه ثم بعض ذلك ينتقل في الأسوائب المساكين كما سمنا لكن كل هذا الخلاف محله ألا يأتي بقيد أو بعبارة تدل على أنه يريد ولد الولد فإذا قال نهلاً على أولادي إلى أن ينقطع نفسي ثم على المساكين أو يقول على أولادي والمساكين من بعدهم إذا لم يوجدوا أو على أولادي فإن انقطع عقبي أو لا عقد انقطع عقبهم فبالمساكين فحين إذا لا إشكال على أننا ننزل الطبقة الثانية بعد الطبقة الأولى وهكذا بنسل الطبقة هذه المسألة الأولى نخرج منها بخلافة وهي أن من قال وقفت على أولادي ثم عن المساكين أن الانتقال إلى المساكين لا يكون إلا بعد انتهاء الولد لحيث ينقطع نسله وعقبه وثانيا وهذا على الصحيح من أقوال العلماء فإن وجدت قرينة فقول واحد أنه لا ينتقل إلى النساكين إلا بعد انقطاع النسل كقوله على أولادي فإذا انقطع نسلهم فعلى النساكين المسألة الثانية التي لا بد من بيانها وهي أنه إذا قال وقفت على أولادي وقلنا إن البطن الثاني يستحق يرد السؤال متى نحكم بدخول البطن الثاني مع البطن الأول فلو قال مجرع فيه هذه وقف على ولدي ثم على المساكين قلنا البطن الثاني يستحق كما يستحق البطن الأول لكن هل هو على التفصيب أو على التشريك والجواب أنه على التشريك وأنه إلى إذا قال وقفتم من ذرعتي هادة على أولادي فإننا نلشق البطن الثاني بالأول والبطن الثالث أيضا بهم فجميعهم ولد له فبمجرد ما يولد من البطن الأول أو الثاني أو الثاني كل من يولد من هذه البطن نشترك في الاستخدام لأنه قال على أولادي وقد سدر أن قلنا فإن أطلق استوى الذكر والغني وضده كقاعدة يعني يستوي الجميع في الاستحفار فائدة المسألة لو كان له محمد وعبد الله هذا البطن الأول ثم زيد وعمر البطن الثاني لعبد الله أولاد عبد الله في هذه الحالة إذا وجد زيد وعمر لعبد الله تقسن الثمر ضين الأربع ونضخن البطن الثاني مع البطن الأول ولو ولد الساعة فإنه يستحق لأنه شطر كذين أولاده ولن نرقب وأطلق في هذا التشريف فنقول البطن الثاني مشترك مع البطن الأول فلو أن زيدا إذن عبد الله البطن الثاني تزوج وخلق أحمد فإن أحمد يشارك أعمانه ويشارك عم أبيه وجده في القسل إذن ما ننتظر للبطن الثاني موت البطن الأول ولا نمتبر للبطن الثاني في استحقاقه البطن الثالث في استحقاقه موت البطن الثاني لأنه شرس وأطلق فهؤلاء كلهم ينزلون منذ لفن واحد إذن لو قال على اولادي ثم المساكين من بعدهم فإننا نحكم بأن أولاده يستحقون وقلنا يستحقون الدخل والرنسل ويستحقون البطن الأول والبطن الثاني والثالث فما يختص في دون آخر ما لم يعني الأقرب فالأقرب ما لم البطن الأول ثم الذي يليه ثم الذي فإذا قال بالترتيب حينئذ لا إشكال بعضهم يرسل بعضهم يقول وقفت على أولادي من البطن الأول فإن مات منهم أحد نسل وارثه منزلته ونزل ولده منزلة حينئذ يكون أيضا دخول للبطن الثاني مع البطن الأول لكن بالترتيب وبالشرط أنه ينزل منزلة والده وحينئذ نقسم على القسم الأصلية وينقسم الوقف كله من حيث الأصل إذا كل له ثلاثة أولاد على ثلاثة وتصلح خطوطا للإرث على الثلاثة هذه كل ورثة من بطن ينزل منزلة أصولهم منزلة أصلهم وعلى هذا إننا إذا قال لنا وقفت على أولادي ثم المساكين او على ولدي فلان مثلا شخص يكون عنده ذبية ويريد أن يتصدق بالثلث طبعا الثلث إذا أردت أن تتصدق به تبحث أول ما تبحث عن القريب فتريد الثلث بذلك أن يكون للغريب فمتبدأ بالأقرب بما فيه المصيبة تطحن ولأن الصدقة علي أعظم فقط تقول وقفت مزرعة هذه مزرعة تصالح ثلث فوقفت مزرعة هذه على ولدي عني صالح فأقرباء من أني صالح أوقف على ذبية عني صالح لما قال على ولدي عني صالح يستوي ذكورهما إلى هذا بالنسبة للبطن الأول بالنسبة للبطن الثاني وشارك البطن الأول على ترصيل إنسان وكذلك البطن الثاني ما تقدم هذا الآن واضح يبقى السؤال في مثل التشريك البطن ذكورا وإناثا في البطن الأول تشذك بين الذكر والإنسان في البطن الثاني تخص الاستحقاء للذكور دون الإناث من أولاد الذكور دون الإناث يعني مثلا إذا كان له محمد وعبد الله وصالح وصاطمة لو كلهم يشتركون ويقسم الاشتحقاق على أربع مستويهم ذكر ذكورا وإناثا فإذا أنجبت صاطمة فإن ولدها لا يستحقون لأن أولادها أولاد لغيره وليس ولدا له بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال تباعه ولذلك ينسب لغجم لا ينسب للمرأة كما هو مالو فحينئذ تشرك بين الذكر والغنثى في الطبق الأولى ثم الطبق الثاني وهي البطن الثاني تنظر إلى ذرية الذكور بدون ذرية الإناث ثم هذا الحكم الثاني محمد وعبد الله والصالح اولادهم يستني ذكورهم وإناثهم لكن الأنثى منهم لو أنجبت طفلا ثالثا لا لا يكون لها استحقاق في الوقت لأنه ليس من ولد الميت إنما ورث يختص بالذكر والأنثى وولد الذكر محظور ذلك في الإرث الميراث لا يرث ابن البنت ليس ابن إلا من ذو الأرحام هذه طبعا مسألة سيأتي في الصينة إن شاء الله بكتاب فرع لكن في الاستحقاقات ما جعل الله عز وجل له استحقاقا وإرثا لا فرضا ولا تعصيبا من هذا الأصل فابن البنت ابن لوالده الذي هو غريب وليعتبر آخذ الحكم ابن الابن إذن فالنسألة الثانية أننا نجعل أولاده يستمين ذكورا وإناثا بالنسبة للبطن الأول والبطن الثاني نورد آآ نعطي الوصى لابناء الذكور ذريه الذكور من البطن الثاني ودون ذريه الانثى سواء كان ذكرا او انثى لو ان البنت انجبت ابنا او انجبت بنتا فالحكم واحد لان ابن البنت ابن من الغير ولو انه نسب اليه تجوزا او تبسامه قولي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد هذا من داب المسامحة وقد قال سلامة النعمان بن مقرد رضي الله عنه ابن بنت القوم منهم هذا كله مسامحة لكن شكم الله عز وجل في الاستحقاقات قد جعل الله لكل شيء قدران ولذلك تجد نسبة هذا الولد من البنت إلى أصل ثاني وهو أصل أبي ولا ينسب إلا والد أمه الذي هو الجد فالذكور لهم شكم والإناث لهم شكم وفلسلة النسلة والإضافة متعلقة بحكم الدنيا بالآباء دون الأمهات نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره دقيق صال وقال على وردي ثم المساكين على أولادي ثم المساكين كلمة ثم تقتضي التغفير فنحن لا نحكم بانتقال الوقف من ولده إلى المساكين إلا بعد انقطاع النسل والذرهية إذا انقطع الذرهية وانقطع عاقبه فإننا نحكم بأن الوقف قد صار إلى المساكين أو قال للفقراء أو قال لطلبة العلم أو غير ذلك أو مثلا يبني عني فهذا ينتقل على حدد مشترط صاحب الوقف قال على ولدي أو ولدي فلانا المصنف رحمه الله خمسة ولد فلان لأن الحكم لا يختصي ولديه لو قال على ولدي أني صالح حينئذن ننظر إلى أولاد أني صالح ونشرح بين البطن الأول والبطن الثاني ونسوي بين الذكور والإناث في البطن الأول ونرشق البطن الثاني في البطن الأول إذا كان من ذريتي الذكور دون الإناث على التفصيل الذي تقدمه بيانا ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناك بالسوية ما لم يفضل فقال بالذكر من فكرة المساكين فضل, من فضل. فضل. ثم ولد بنيه دون بناته ثم بني بنيه هذا البطن الثاني ثم ولد بنيه لو أن كان عنده مثلا على ولده عنده محمد وعبد الله والصالح لم ينتج من هذا ومن هؤلاء الثلاثه الا محمد محمد الذي انجبه محمد من سوى ذكرهه وانثاه لانهم يدلون لكن فقط داخل بالنسبه من محمد ليس بذريتها ونفسها استحقاق الوقت ده. كما لو قال على ولد ولده وذريته لقلبه ثم قال على ولد ولده وبريسه لصلبه يعني انه يريد ان يشير الى المسألة الخلافية وهي هل اذا قال على ولدي اختصت حكم للضطن الاول ويشن الضطن الاول والثاني فقال انه لا فرق من يقول على اولادي او اولادي واولاد اولادي فهذا كله لكن في الغالث انه اذا قال على اولادي ثم اولاد اولادي طبعا يفصل هالد اذا ذكر الضطن الثاني يفصل فيقوم مثلا على أولادي ثم لقال على أولادي ثم أولاد أولادي فحينئذ ما نعطي البطن الثاني مع وجود البطن الأول مثال لو قال هذه المزرعة وقف على ولدي ثم ولد ولدي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نقول مشرك بين أولاده في البطن الأول فلو أندب او جاء البطن الثالي يبقى محروسا ولا يأخر شيئا في الوقف حتى يموت البطن الأول كله ولو مات واحد من البطن الأول قسم نصيبه على البقية من لماذا واحد من البطن الأول ذكرا كان وإن فقسم نصيبه عن البقية قال نزرعة هذه وقف على ولدي ثم من بعده ثم ولد ولده ثم أولاد أولاده فلو كان له من الولد في الصلب ولدان فذكروا أنسا أو ابن كان له ابنان ذكران سنقسم بينهما الوقف أنجب ولم ينجب الآخر أو أنجب الإسلام ما ننظر في ولا ننظر في البطن الثاني لأنه قال ثم البطن الأول هو المسؤول عنه، والبطن الثاني غير مسؤول عنه لانه لم ياتي استحقاقه فلو توفي واحد من الوالدين أخذ الثاني النصيب كاملا فإذا توفي هذا البطن الثاني من البطن الأول نزل الاستحقاق للبطن الثاني واستحقاق البطن الثاني بالتفصيل الذي كرره مساله الذكور والاناث كان عنده ذكور واناث في البطن الاول إذا قال أنا ولدي ثم ولد ولدي أولادي ثم أولاد أولادي أو أولادي ثم الذين يدونهم ثم من بعدهم كل هذا ينبه على أنه لا ينزل البطن الثاني ننزل في البطن الأول إلا بعد انشحاء منقراض البطن الأول نعم قال رحمه الله ولو قال على بنيه أو بني فلان اختفت بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهم من غيرهم قال رحمه الله ولو قال على بنيه أو بني كولان اختص بذكوره بعد أن بينا المصلف رحمه الله اللفظ الذي يقتضي العموم بقوله أولادي شرع فيما يقتضي التخصيص فهل قال على بنيه أو أبنائه على بناته فحينئذن يختص بالبنين النص عليهم ويختص بالإناث إن سمعهم إذن الإبن لا يشمل الذكر والذنف يختص بالذكور دون الإناث وعلى هذا يعني مذهب العلماء رحمه الله طاقته على أن النص على الإبن بقول على أبناء أو على بنية أنه لا يشمل الذكر والإناث يختص فقط الوقف بذكور ولا يشارك الإناث الذكور لكن لو قال على بني شنان أو على الفطراء من بني سلمة أو من بني زياد من بني عمر بني هذه تطلق على القبيلة فيستوي ذكورها وإناثها لأن العرف حتى في اللغة تطلق حتى ورد عليه وسلم في حديث الرني أنه جعل البنوة شاملة للذكر والإنال تقول هؤلاء من بني فلان من بني عبد الله قال صلى الله عليه وسلم الأنصار وزهينة ومزينة وغفار وأسلم وبنو عبد الله من غطفان طفان هي مطير من وجود الآن بنو عبد الله هذا الضغط منهم الآن يعني في زمن الله صلى الله عليه كانوا أشهدوا قبيلة وبنوا عبد الله من غطفان موال الله ورسوله كما في الصحيح فسمناهم قال بنوا عبد الله وشرك بنوا عبد الله هذا تشريف مختبر للذكور والإناد لأنهم أسلموا وكان لهم في الإسلام فهو تطلق عن الخبيلة منراد بها العموم منراد بها الشموم فتشمل الذكور والإناد فقل بني فلان فتشمل ذكورهم وأناثهم فإن قال بني عني بني بني خالي بني هذا كله يختص بالذكور لا يشمل الذكور والإناث لكن إذا قال بني, بني فلان وهي قبيلة فإننا نحكم بالتشريك بين الذكور والإناث لأن هذا وإن كان يختص هذا النفوه قوله بني يختص بالذكور دون الإناث لكنه يطلق ويتجول فيه فيعين من ذكره الوثاة إلا أن يكونوا قبيلة ويدخل فيه النساء دون أولادهم كما ذكرنا أنا إذا شرحت بين الذكور والإناث تعتبر البطن الأول وتلغي ذرية الإناث من البطن الثاني من أحد ثم البطن الثاني تلغي الذكور والإناث مستويل ثم تلغي البطن الثالث من بنات البطن الثاني. وهكذا يعني يصلح حكم مضطرد في جميع البطول قال رحمه الله والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأمثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه قال رحمه الله والقرابة أهل بيته وقومه والقرابة أقربائه وأهل بيته أهليه وقف على المسكين من أهلي أو على المحتاج من أهلي والقرابة والأهل والآل يقال أن أهل أصلها آل هذا يقول سيبويد أئمة اللغة وعبدلة الحمزة أهل الإنسان وآل الإنسان وقرابة الإنسان تشمل فروعه من الأصول فقال رحمه الله القرابة وآل بيتي وقومه وقومه كذلك ضعفاء للفقراء لطلبة العلم من قومه في صوحه الذكور والجناب إلا أن يخص يشمل الذكر والأنثى من أولاده لأن الآل ما تختص الذكور دون الإنه قال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وباليجمع على أن قوله آل محمد شاملا للذكر والإناث أهل مثل آن فلو قال على أهل بيتي إنه فشنا للإناث ولذلك في حديث الكتاب جلل إناثا وجعلهم من أهل بيتي فاطمة رضي الله عنه وجعلهم من أهل بيتي وبالإجمعنا من أهل بيتي فأهل بيتي الإنسان وآله وقرابته مستوتيج من الذكر والإناث قاله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت حتى إنا يا زوجة مما عجبت من أمر العزيقان رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فأهل الإنسان يطلقون على الزوجة قال لأهلهم كثوا إني أنا السنارة تطلق الأهل بالمعنى البيت خاصة سواء كانت الزوجة وأولادها ومن هو قريب من ذلك الخدم والحشم وتطلق بمعنى العموم تقول أهل الإنسان بعضهم كل من يمتره بالقرار وفي معنى وأولاد أبيه أولاد أبيه يجتمعون معه في الأصول وهم أولاد أبيه وهم أولاد أبيه فيجمل ذلك عن أعمانه وعناته وهم الذين شاركوا أباه في أصلي وهن العم الشقيقة والعلم لأب والعلم لأم حيث الأصل لكن بالنسبة لمن حوقهم يتمحب بالأصول وهو جد أبيه ومن على نعم وجد أبيه وجد جده ونحن ذلك نعم كلها أصول هذه أصول للإنسان وتلقى في آله وقرابته قال رحمه الله وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإنات أو شرمانهن عميل بها إن وجدت قرينة تقضي إرادة الإناث أو شرمانهن عمل بها يريد إناثه فيقول بيتي وقف على المطلقة من بناتي على المطلقة من درية على المطلقة من نسلي وقف, وقف على المشتاجة من قرادتي هذا المشتاجة هذا يخفص الإناث دون الذكور فالذكر لا يستحق هذا الحالة ولا يدخل وأثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه أوقف على الإناث من ذريته وهذا قول لبعض العلماء يرى أنه يجوز تخصص عبدالغلب عند الموجب وفي النفس منه شيء لكن عمل به بعض الصحابة الله عليهم ويؤثر عن سبير ابن عبدالله من سبير رضي الله عن سميع أنه خشي على بناتي فجعله للمطلقة والأرملة لأن الذكر يستطيع أن يكافح ولكن الأنثة إذا طلقت او ما كانها زوجها خشي عليها فيوقف على المحتاجة من برهيته إذا طلقت أو أصوحت أرمال خوفا عليها من العار وخوفا عليها من العار فهذا بعض العلماء يجيزوا لأنه يجوز أن يخفص الوالد لعضى ولديه للعوز والحادي مثلا أن يكون ابنه أن يكون لا سعلا الله مشلولا يجوز أن يعطيه ما لا يعطيه الصحيح ولو كان ابنه طالب علم يحتاجه إلى نفقة خاصة أعطاه نفقة طالب علم فهذا التفضيل للسبب فيرى أنه إذا فضل لعضى ولديه بالوقف عليهم للسبب أو وكان ان جعل للذكور حظا وتعلم لهنا حظا فاوقف عن الذكور الاداره واوقف عن النساء المزره عدلا بينهم هذا فقط عنده هو الشاهد انهم اذا قيدت الانثى فانه يعلم الذكريته سواء كان ذلك بأمارة او كان صريحا فقال للمطلقه قال للارمله اذا رملت اذا قال للمطلقة مقيدا للمطلقه ما ما يشهد إذا قال للأرملة او قال التي لا زوجة لها إذا قال لها, لها على عام لأنه يشمل الصغيرة التي من تتزوج بعد من حق أن تسكن من حق أن تأكل من هذا الوقف فإذا قال للمطلقة فهذا طبعا بطبيعة الحال الأرض أن تكون غالبا ما تكون زوجت وما بعد ذلك طلقت ويرعي في هذا وجود الحاجة إلى السفر قال رحمه الله وإن وقف على جماعة يمكن حفرهم وجب تعليمهم والتساوي وقف على جماعة يمكن حفرهم على ولدي وولده مثلاً عشرون وولده ولد ولده يمكن يبلغون يبلغون الأربعين ويبلغون الخمسين حين إذن نقصر الأربعين وخمسين أمكن حفرهم لكن إذا قال وقفت داري هذه على قنادهتين وقطف داري هذه او ثمرة بستاني هذا صدقه على المساكين على الفقراء وكان بموضع فيه حاجه و في او الذنكي حفره في القرى فالمشكله الان اننا عرفنا انه اذا اطلق اطلقنا واذا قيد قيدنا انما بما يقول والتزمنا مشرطه الواقف ان بينه وبين ربه لكن الاشكال ان في بعض الاحيان إذا أردنا أن نعلم أو نعمل بالمطلق لا نستطيع استيعاب الكل الأصل الشرعي يقتضي أنه يجب استيعاب الكل فلو قال على ولدي يجب قسمت هذا الوقف على الولد ولا يجوز تخصص هذا الولد بدعم. ومن هنا يكون الناظر آفنا شرعا وظالما مرتديا لحدود الله انحجب بعض الورثة وبعض المستحقين مع علّه الاستفقاقين فليدب عليهم يسوي بين الجميع إذا سروا بينهم الواقف فهذا الذي بينه وبين الله الواقف أخرج من الممتي هذا الوقف على هذا الوجه وجعله مملكاً على القول بأنه ظلته مملوكاً موقوف عليهم لهؤلاء الذين سمّوا فلا يجوز أن يغير ويعتدي فدود الله لكن لو أن المدينة أو الجهة التي خفت بالوقف لا يمكن حفظها يعني مثلا لو جنا نحفظ بفقراء المساكين ما نفطين فيها فقر شديد أو قال على طلبة العلم وطلاب العلم متضافرون كثيرون جدا يجوز تخفيص بعضهم دون بعض لكن نرجع في هذا إلى القاضي ويجوز للناظر إلى ما في القاضي ليجفهد ويتق الله في استحابه فمثلا إذا قال أوطفت ظلت هذا البستان على أولاده ولكن في حصر أولاده قام الناظر في حصر المحتاجين قدم المحتاجين أنا غير المحتاجين هذا صرر حكيم والقاضي لو كان مكان لا تصرف بذلك لأنه إذا أصبح الوقف عاما للجميع ولا يمكن تعليم الجميع من الذي يتضرر إذا سلم المحتاج أو غير المحتاج المحتاج الحين إذن نقول لما كان غني غير محتاج ويصعب حصر الأغنياء مع الفقراء قدم الفقراء على الأغنياء لأن سبيلهم أعظم شبابا وأعظم أذرا فيعظم ويصرف لهم طيب لو قال مثلا لو كان نفس المحتاجين أيضا ما يمكن حصرهم لأن نفس المحتاجين إن طلبة العلم لا يمكن حصوهم ممكن أن يكون هناك طلبة علم في ثغر أعظم بلاء من غيرهم فنقدم هؤلاء الذين هم أعظم بلاء مثلا طالب العلم الذي له عشر سنوات في طلب العلم نقدمه على طالب العلم الملتجم طالب العلم الذي ينضبط في الدروس مقدم على طالب العلم الذي لا يسهد يفضل بين المستحقين في تخديث شرعي ومبرر صحيح ولا بأس بذلك لأنه لا يمكن إذا تعذر فصل كل صبح إلى الأولى فالأولى نعم وإلا جاذ التفضيل ولا اتصار على أحدهم إلا جاذ جز التفضيل جزا ينفضل بعضهم وقصار على أحدهم طبعا من حيث العاصر إنه يراعى شمولية الوقف للأكثر ما أمكن نعم أحمد الله إليكم صديرة الشيخ وأجذر لكم المثوبة والأجل صديرة الشيخ توعين ناظرا لوقفه واتفق معه على عشر نتاج للمزرعة هل هذا التصرف صحيح أم أنه مبني على التهالة والغرب إذ لا يعلم كم سيكون نتاج المزرعة أسابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ونه أما بعد فالأفضل في ناظر الوقف أن يحتسب في نظارته وأن يأكل بالمعروف وهذا هو المحفوظ في حديث عمر الله عنه بالصحيحين أنه جعل لمن وليا النظارة على وقفه أن يأكل بالمعروف غير متأثن ولا متموّن وقد تقدم معنا لكن إذا جعل للناظر مصيداً او قال الناظر أريده نصيبا وكانت مصالح الوقف والأمور التي يلي نظارتها تحتاج منه إلى كلفة وعناء ومشقر ربما تحبسه عن الرزق وتحبسه عن مصالحه فلا بأس أن يكون له القاضي يجعل له نصيبا فإذا جعل له الناظر فلا إشكال فلا الواقف قال الواقف وقد جعلت عشر الوقف لمن ولي النظارة هذا إشكال. إشكال إذا ثبت أنه يأخذ العشر أو الربع أو الثمن أو الخمس أو ما سمن الواقف فالسؤال هل هذا يعتبر جهالة الواقع من حيث الأصل النسى فيها نوع جهالة ثمن الغلة ربع الغلة خمس المحصول هذا لا يشك أنه لأنه وإن كان معلوم النسبة لكنه مجهول القدر هذه النسبة ما لدي الكم سيكون الربع في هذه السنة قد يكون عشر الوقف مثلا لو أجل الوقف بمليون المصالح الموجودة في الوقف تدر المليون عشرها مئة ألف لكن تأتي السنة الثانية يكون عشرها مثلا عشر ألاس ريال يكون كل مصالح كلها ترد مئة ألف مثلا ويكون عشرها عشرة ألاف فإذاً لا يمكن أن يعلم قدر هذا العشر فذال العلماء يجعله كالمساقاء مخرجا عن المساقاء منحقا بها لأنه الشيء إذا تعذر الإجارة عليه الغلة المعينة يصار إلى تحديد النسبة احتياجا وبعضا يقول بل نقيسه على المساقاء والمزارعة والمضاربة وهذا مسلك الحنفية والشابهية الحنابلة والشابهية رحمه الله الذين يعتبرون أن المضاربة شركة وأنها ليست خارجة عن الأصل لكن على مسلك الحنفية والمالكية كما تقدم معنا في باب الإيجارات والمضاربة لا يصحون القياس على هذا الوجه لكنهم قد اغتفر بوجود الحاجة في نزل هذا والله تعالى لكن لا يشك من السنة أو لا أنه يأكل بالمعروف لن ينهي نظارة الوقف لا يقال له العشر ولا الربر ولا الثمن ولا الخمس يقال له انه يأكل بالمعرف هذا هو الذي فعله عمر وقضى به من الله لكن لو ان القاضي حكم انه يأخذ الفشر يعمل به لان فكم القاضي يرفع خلاله وقد ذكر بعض مسايخنا رحمة الله عليهم يقولون في هذا الزمان اصطلع على انه يأخذ القاضي الناظر العشر بكثرة الفساد وكثرت الله قال لا يوجد المحتسب الذي يحتسب أنه يعمل في الوقف بدون أن يأخذ شيئا ويأكد المعروف ثم إذا وجد من يقود أريد أن أأكد المعروف يصير المعروف منكرا صلى الله عليه وسلم كل شيء يقول والله هذا ما في شيء يعني كل ما جاءت قال لا أكلها وقال أنا الناظر أن هذا هو المعروف فإذا أمر صحب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يعرف المعروفا ولا يمكن المنكرة إلا ما أشهد منها والدنيا فتنة خاصة العقاب التي تكون منها غلاب كبيرة لكن لو وضع العشر وهذا ما يسمى بالمصلحة المستلع لو وضع العشر وأزن به وأصبح يعني يتابع في التسعة الآشاء متابعة دقيقة ويعرف إن صرفها كيف أخذها وإن صرفها يكون هذا أكثر ضبطا في كثير من المسائد لكن هذا كما ذكرنا الاجتهاد وله وجهه وإذا طضى به القاضي عمنا به ألا وفق ما ذكر الله تعالى أشابكم الله فضيلة الشيخ ترس والد لأولاده بيتا تحتاج البيت إلى إصلاح هل تدفع الأنثى لص ما يدفعه الذكر أشابكم الله لا شك في هذا أن الغنى بالغرب والخراج بالضمان فالأنثى تجهع في الخسارة لص ما يدفعه الذكر وتأخذ في الناد لص ما يدفعه الذكر لا تضنم ولا تضرم كما انها هذا اللقش تأخذ والناتج تأخذ نصف كذلك بالخسارة يرزمها في إصلاح البيت نصف ما يدفعه الذكر فإذا احتيج إلى إصلاح بيت إلى ثلاثة آلاف أو خلاثين آلاف وهناك ذكر وأنثى فإنه يدفع الذكر عشرين ألفا وتدفع الأنثى عشرة آلاف, آلاف ويدفع الذكر ألفين فتدفع الأنثى ألفا إذا كان الإصلاح بثلاث سالة فالذكر يفتع ضعف ما تدفع الأنثى في حال الغرب كما يأخذ ضعف ما تأخذه في حالهم والقاعدة أن الغنى بالغرب والخراج بالضمان والله تعالى ضيلة الشيخ قرسائل أشكرت علي مسألة وهي تخصيص الوقف على البناس دون الأولاد أو العكس مع نسألة حدم الوصية للوارد أثابتهم الله بسم الله الحمد لله صلاةه والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا مما بعد فالوصية شيء والوقف شيء آخر والوقف مندز والوصية منقوفة على الموت والوقف لا رجعة فيه والوصية يملك الإنسان الغزوع فيها ما لم يمد كما سيأتي تبصيله عند العلماء رحمه الله كما سيأتي تبصيله في باب الوصية الوقف شيء والوصية شيء آخر والوقف لأن يكون من الحياة قل أوقفته على ولدي ويسري حتى من حياتي ممكن أن يوقف في حياتي وتنتفع الأنثى في حياتي لكن نحن نقول بالوقف ويدوز أن يدعى للإنار ويدعى للذكور لكن بالعدل لو أنه أوقف على الذكور وأوقف على الإناث وعدل بين الذكور والإناث لا إشكال لو أن رجلا حصل له موجد فرأى ذرية عنده ذرية ورأى ذرية ونساء وزناته يطلقهم ويتعرضهم للأذية والإضرار فأوقف لهم ونظر أن هذا من من النصيحة لولده والرعاية لولده وحسن التفقد لهم ذكوره بخير وأبناؤه بخير ولكن إناثه وبناته في ضيعة إلا لم يترك لهم مأوى يحفظهن ولم يترك لهم بيتا يومين إليه خاصة في الظروف التي تطرأ هذا كله له مبرر ويلقى الله شهران فعالى أنه فعل هذا لسبب وهذا يختاره الوالد رحمه الله طائفا من العلم رحمه الله وفيه فعل يعني فيه فعل مثالة الصالح وضوان الله عليهم لكن يعدل يعدل وإذا وجد الموجب على أنه موجب في التفضيل من الخوف خاصة عند فساد الزمان هذا شيء يبقى الله عز وجل على مذهب من يقول يجوز تفضيل بعض الورد على بعض عند وجود الموجب ومن هنا يعني الشريعة حينما تجعل الأنثى في هذه الحالة يدل على عظيم رعايتها للهناف وعظيم إحسانها للمرأة أن المرأة دائم ينظر لها لطبيعتها الفطرية وينظر لها خارج عن طبيعتها الفطرية ومن أخرج المرأة عن طبيعة الفطرية فقد كلفها ما لا تطيق فإن قصد إكرامها فوالله لقد أهانه وإن قصد رحمة بها فقد عدده وإن قصد إعجازها فقد أذلها لأنه لا كرامة ولا عزة ولا رحلة ولا رحمة بالمرأة إلا من حيث الله جل جلال, جلال فإلى نظر إلى أنها تشفظ من الضيعة إذا طلقت أو أصلحت أرملة في صحة حاجة وقصد شرع الله عز من حسم النصيحة لبناته وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إليهم ما من مسلم يكون له ثلاثة من البنات فيؤذبهن فيفسد طرع تعذيبهن إلا كن له حجابا من الماء قال يا رسول الله امرأة قالت وثنتين قال وثنتين قال وثنتين فبين يعني فضل حسن رعاية للبنت البنت يحتاج إلى رعاية أكثر من ما يحتاجه الذكر فإذا كان خاص عن أمثى بهذا وفضلها بهذا بوجود خاصة إذا نظر إلى أن أولاده كافحوا عندهم ما يسدهم ما يكفيهم فهذا وجه لبعض البنما ولكني لا أسئله لا أفتي أنا أقول هذا وزه لبعض العلم ونه سلف وخاصة أن أهل زبير وعزبير حكي عن هذا واختار بعض العلماء لكن من حيث الأصل من تورى وتحفظ وترك الأمر بقسمة الله عز من فوق سجل السماوات وتركه ميراثا شرعيا فلا شك أنه قد أصاب وأحسن والله كهذا عالم أحبكم <تصفيق> الله فضيلة الشيخ إمام طرأ علي بعبره فقدم رجلا من خلفه وكان هذا المقدم مسبوقا برفعه فكيف يصنع خصوصا أن وراءه من أدركت صلاة على إمام من بدايتها أثابتهم الله هذا هو الفكر الإمام خذها قاعده الإمام عندنا فيه سنة وعندنا أصل وكثير من المسائل تتفرع على السنة والأصل يعني طبعا الأصل الأصل العام المستنبض من السنة لكن السنة المراد الحديث الخاص إنما جعل الإمام ليعتم به لي. أما الأصل فإنك مطالب بأدس في الصناء لا تزيد عليه ولا فهم السنة الأربع ركات أربع ثلاث ثلاث فما الشكم إذا قدم مسوقا فإن هذا المسوق فرضا أن مسوق ركات في هذه الحالة يصلي ويتم الصناء كفعل الإنم فإذا بقيت له الركعة الباقية ثبت أهل النسكت يتشهدون وقام لوحيه وأتم الركعة ثم تشاهد يطولون في الدعاء والمسألة حتى ينتهي من الركعة ثم يتشهد ثم يسلم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ناصر الله الخوف ثبتت الطائفة الأولى وتشهدت ثم أتم بالطائفة الثانية الركعة ثم جلس يتشهد فقامت الطائفة الثانية وأتمت نفسها تشاهد تشهد وسلم في موسلم هذه أشوال طارئة ولأن ال... أن في حال الخوف كانت عنده ركعات زائدة على ركعات المأمومية ومن هنا أخذ الظلماء أنه إذا اختلنا الأمر فحتاج المأموم عن مزيد أو اشتاج الإمامه أن يزيد فحيني يترك الإمام على زيادته ويبقى المأموم معدورا تخرجت على هذه المسألة ما إذا زاد الإمام وأن تعلم أنه في الخامسة تبقى بالتشاهد ولا تسابع ولا أعرف أحد ما من العلم يقول إذا قام الإمام الخامسة نقاء نقوم وراءه في الخامسة هذا ما أحد يقول به إلا بعض من تأخرين ولا أدري من أين جاء به الأصل يقتضي أنك تبقى لأن الله أمرك بأربع ركال ولم يأمرك بإحداث خامسة ولا سادسة وأمرك بمتابعة إيمان من فصلة لا ما هو خارج عن الصلاة والخامسة بيثت من الصلاة وأنت تعتقدها خارجا من الصلاة ولا يجوز لك أن تتعبد الله عن الجلب ولذلك لا يجوز لك أن تعتم بإيمان إلى قبلة غير القبلة التي تراها فإذا إذا كان هذا في الشرط فكيف فركم إذا من حيث الأصل الإيمان تتابع في حدود فإذا زاد الخامسة معذورا بسهو أو معذورا لنقص فذبت متشهدا حتى يتم خامسته ثم تتابعه فتشهد يبقى السؤال لماذا لا تتم وتسلم لو أتمنت وسلمت فات أجرب جماعة لو أتمنت وسلمت ناسك انقطعت عن الجماعة لأن الجماعة من التكبير إلى التسليم ففائدة مثلا تثبت حتى تبقى في بك ولذلك عدال الأمران الإحرام والتسليم من سبق الإمام فيهما بطل الصلاة لأنهما أعظم ما في الإمام من الأركان بخلال دقية الأركان إذا رجع قبله ورجع فتتارك إذا سجد قبله ورجع إلا إحرام وسلام ان سبق المأموم الإمام فيهما بطل اقتدائه لأنه بطل كونه مؤتما به فإذا تبقى معه تكون القاعدة المعروفة ما جاز لعذر بطل بزوانه وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها فهو مطفق إلى زيادة ركعة تنفصل عنه بقدر الزيادة فإذا أتم الرحعة وجلس للتشاهد تبقى وراءة ترجع إلى الأصل أنك منزل بالمتابعة ما عندك دليل يجيز لك أن تنفصل عنه وتتم التشاهد لكن إذا كان الأمر بالعكس لو كان الإمام مثلا لو كان الذين وراءه جاءوا مسبقين فأرشكم واضح أنه يتم وراء الإمام ثم إذا تشاهد وسلم قاموا وأتموا ما سبقهم فيه الإمام وخليفته وأما إذا كان مثلا لو كان المعمومون كلهم جاءوا مع بعض وجاءوا في الركعة التالية والإمام حصل له ذلك فقدم أحدهم تابعهم تابعهم متابعة كاملة لأن الصلاة هو واحد لكن يبقى ليشكال طبعا في الركعتين الأخيرتين لأنه نوص الله وراء الإيمان يجلس بعد الثالثة بنصرة للإيمان لكن هنا لا يجلس بعد الثالثة وإنما يقوم يأتي بالركعتين الأخيرتين تام ويتاجعهم المؤمنون وراءه وفي هذه المسألة عشر مسائل مبسوطة يعني مفرعة لأن تختلف الرباعية والثنائية والثلافية يعني يمكن قرار بأشر مسائل تختلف بحسب الاختلاف السبق والتأخر عن الجمال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبركاته